اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض وما فيهن فلك الحمد وأنت ملك السماوات والأرض وما فيهن فلك الحمد وأنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن فلك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق أنت الحي الذي لا يموت يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ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 ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا داعيا الى هداك إلا وفقته ولا حقا الا اعليته ولا باقلا إلا ازهقته ولا حاجه من حوائج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 ما جهلنا وذكرنا منهما نسينا اللهم اجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من من يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا وللذنوب ممحصا ومن النار مخلصا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم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 اللهم أجرنا من النار اللهم أعفق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم أصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين